بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر بك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت لهما لممدو دا وبنين شهدا ومحت له تمهدا ثم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 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكته وما جعل عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا الذين في قلوبهم هم مرضوا والكافرون والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكر للبشر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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة